فلا تطع المكذبين وادو لو تدهن فيدهنون ولا وَلَا كل حل في المهين هم ماذن مشائبين مين من معتد أثير عُتِلَ لِمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمَ أَكَانَ ثَمَنِي وَبَنِينُ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اذ اقسموا, اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين، ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين. أن حَرْثِكُمْ على حرثكم إن كنتم صالمين فانطلقوا ولم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضارين بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا. قالوا سبحان ربنا إن كنا ظالمين.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 ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن المتقين عند ربهم جنات نعيم إن المتقين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 فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن, ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكروم لولا أن تداركه نعمة من ربه لولا أن تَدَرَ كَُون يعمَةُ نعمة من ربه لَْل أَن تَدَارَكَ نمَةٌ مِرَبّ لَبِذ لَُ بِذَ بِالْععْرَ وَهُ وَمَذْمُون فَجَتَبَهُ مِنَ الصالحين وَإِيَّاكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَ كَبِئْرَ صَارِيَهُمْ لَمَّا سَمِعُوا الْذِّكْرَ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُنَّ مَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إلَّا ذِكْرُ للعالمين